أ ع ل ن تشهد وزارة الداخلية الجمعة ا ل تم أنه ك ف عن خلية بتونس العاصمة مرتبطة بعناصر بتونس خلية مرتبطة ر إ ا بالخارج ا ب ي تونسية توفير ة تتولى س فر م ع المناطق ت م ا ي الإرهابية ة لعائلات العناصر الإرهابية سواء ه الفرة أو المدعى بالسجون ا ا ل أو م تشهد ن ا ل ح د و د ي ة مع ليبيا على مستوى معبر راس جدير استنفارا امنيا ً بسبب احتدام المعارك في المناطق ا ل غ ر ب ي ة ا ل ل ي ب ي ة تعطلت اليوم السبت الدروس ب ا ل م د ر س ة ا ل ا ع د ا د ي ة ب م ن ط ق ة لخشم ا ل م ع ت م د ي ة ا ر ج ا ب ا ل ت ا ب ع ة ل و ل ا ي ة سيدي بوزيد بسبب نقص إ ط ا ر التدريس وطلب عدد من المعلمين النقله من هذه المدرسه ة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الاثنين المقبل في مناقشة فصول قانون المالية للسنة المقبلة بحضور ممثلين عن وزارة المالية تشرع والمنظمات الشعب بحضور عن بمجلس الاثنين المقبل فصول ممثلين ل نواب قانون ا م في ن ي عليه ة المصادقة على الجلسة قبل على العامة وأعرضه انقطع ا ل ط ي ا ر الكهربائي اليوم على خطوط تونس ا ل ج ن و ب ي ة للسكك ا ل ح د ي د ي ة بسبب حادث اصطدام قطار بعمود كهربائي ب م ن ط ق ة ديبوزفيل أ ع ر ب فرع ا ل ن ق ا ب ة ا ل و ط ن ي ة للصحفيين التونسيين بالجنوب الغربي في بيان له اليوم السبت عن استنكاره لتعرض الصحفيه براديو ايا فان ثري الجسم أ م ث ل ج م ع ة إ ل ى اعتداء لفظي جارح من ملازم في وحدات التدخل أ ث ن ا ء تغطيتها ل و ق ف ة ا ح ت ج ا ج ي ة ل ع م ل ة مصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين تختتم اليوم ا ل د و ر ة السابعه ع ش ر ل أ ي ا م قرطاج ا ل م س ر ح ي ة بعد أ س ب و ع من العروض ا ل م س ر ح ي ة التي لم تكتفي هذه ا ل م ر ة ب ا ل ع ا ص م ة فقط بل جابت عددا من الجهات ا ل د ا خ ل ي ة وعالميا ا ل آ ن أ ع ل ن مصدر طبي بشمال سيناء مقتل الدكتور مصطفى عبدالرحمن أ م ي ن حزب النور بشمال سيناء والمرشح لمجلس النواب م ت أ ث ر ا ب إ ص ا ب ت ه بطلق ناري بالراس أخيراً قال وزير الخارجية وزير ي سيرجي اليوم أن بلاده تؤيد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا كما أكد موسكو لتقديم دعم جوي للجيش السوري、الحر. نهاية المجزي الإخباري استعداد موسكو لفروف إجراء الحر براهم أجمل بلاده انتخابات كما دعم محمد أثبت أن أكد بن تحية では、いよいよ。